صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة قناهم سرا وعلى ليتين يرجون يرجون تجارة لن تبور ليوفئهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 صفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جن.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 لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها <تصفيق> نصب ولا يمسنا فيها لوب والذين كفروا لهم نار جهنم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 أو لَمْ نُعَمَّ مِرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا الْضَّالِّينَ مِنْ نَصِيرٍ كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة قل أرأيتم شركاءك الذين تدعون من أكو من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل أي يعبدوا بارمون بعضهم بعضا إلا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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا إِسْتِكْبَارًا الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل يوضرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبدي ولا تجد لسنة الله تحويلا أو لم يسير في الأرض فيوض كيف كان عقبة الذين من قبلهم وكانوا وكانوا أشد منهم قوة وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء بعبادي